وأصحابه الغر الميامين ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا في زمرته أما بعد أيها الإخوة المسلمون يتفاوت الناس في طاعتهم لربنا جل في علاه فمنهم من يقع في المعصية تباعا ومنهم من يقع فيها تارة بعد تارة ومنهم الطائعون المنيبون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلا أن فريقا من الناس يزيدون من أثر المعصية عليهم ويكبرون ذنبها على ظهورهم بمجاهرتهم بها ولقد حدَّر النبي صلوات ربي وسلامه عليه من المجاهرة بالمعاصي وذكر في الحديث الصحيح أنها سدي تزيد الإثم على الإنسان وربما جرت غيره إلى الوقوع فيها فقال فيما رواه البخاري قال صلوات ربي وسلامه عليه كل أمتي معافى إلا المجاهرين كل أمتي معافى يعني كلهم أهل للعفو أهل للمغفرة أهل في أن يسامحهم الله على ذنوبهم كل أمتي معافى ثم استثنى فريقا منهم الذين يجاهرون بالمعصية وكأنهم يقولون يا ربنا ليس في قلوبنا أذنى تعظيم لك بأننا نفعل المعصية في السر ونجاهر بها في العلن فكأننا لا نخافك ولا نراكبك في سر ولا علن قال كل أمة معافى إلا المجاهرين قيل من المجاهرون يا رسول الله قال الذي يفعل المعصية بالليل فيبيت يستره ربه إما أن يقع في فاحشة أو أن ينظر إلى محرم أو أن يبيت طوال ليلة يغازل فتاة أو ربما فوقع في أنواع من من المنكرات قال يبيت يستره ربه لم يفضح الله تعالى ولم يظهر معصيته على الناس ربما يستعتب ربما يتوب ربما ينيب قال يبيت يستره ربه قال ثم يصبح يكشف ستر الله عليه يصبح فيجاهر بذلك يجلس مع أصحابه فيحدثهم بمكالمته لفلانة يحدثهم عن ذلك الموقع الذي دخل إليه يحدثهم عن ذلك الفيلم الذي تابعه يحدثهم عن تلك الغيبة التي سمعها ولم ينكرها بل شارك في نقلها إلى غيره قال يبيت يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الحاكم في مستدركه قال صلوات ربي وسلامه عليه من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذورات من ابتلي بقاذورة النظر إليها بعينه أو تكلم بها بلسانه أو لمساها بيده أو ربما بمال أخذه من حرام أو بفاحشة وقع فيها سماها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ليقع فيها المرء إلا إذا ضعف إيمانه ثم أقبلت به نفسه إليها قال من وقع منكم من ابتلي منكم بشيء من هذه القاذرات فليستتر بستر الله عليه ليستتر لماذا تتحدث بذلك هل تقصد أن تدعو الناس إلى أن يقعوا في مثل ما وقعت فيه هل تقصد أنك تفرح إذا كثر العاصون مثلك يقول الله سبحانه وتعالى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 بل يفرح في أن يقع فيها غيره لذلك أولئك الذين ينظمون اليوم لوقوع الاختلاط في الأمة أو ينظمون لأجل أن ينتشر الربا أو يريدون أن يكشفوا عن المرأة حجابها أو أن ينشر التبرج في الأسواق والمستشفيات والأعمال وفي غيرها فهذا لم يكتفي في أن هو سكرتيرا متبرجة أو أن يجعل امرأته متبرجة أو أن يقع هو في معصية أو أن يقع هو في أنواع الاختلاط كلا؟ بل يريد أن يفعل جميع الناس مثل فعله يريد أن يرى الناس جميعا في الاختلاط وفي المعصية وفي الفاحشة وفي التبرج هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا قال الله لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون لذا حرمت الشريعة أيها الأفاضل أن يتكلم الإنسان حتى بانتشار الفواحش إن لم يكن يتكلم بذلك لأجل إنكارها لا ينبغي الإنسان إذا جلس أن يقول لأصحابه قرات بالأمس في موقع من المواقع أنه قبضت الهيئة الأمر بالمعروف النهي على المنكر قبضت على عشرين ألف حالة لاختلاء شاب بفتاة مثلا أو دعوا أنهم قد قبضوا على كذا من قوارير الخمر أو على كذا من من, من حالات السكر أو المخدرات أو غير ذلك هذا لا يجوز أن ينشره الإنسان أبدا لأن الناس إذا سمعوه وطرق إلى سمعهم وبعضهم قد يكون قلبه مريضا فإذا سمع أن هناك عشرون ألف حالة لاختلاء شاب بفتاة قال إذا لست أنا وحدي الذي يحب الخلوة لست أنا الذي أقع في الفاحشة وحدي لست أنا الذي أفعل انكر وحدي فربما بعد ذلك جرته نفسه إلى الوقوع في مثل ذلك لذلك قال الله سبحانه وتعالى موجها المؤمنين للتعامل مع أمثال هذه المواقف التي تحصل سواء كانت فاحشة أو منكر أو كانت إشاعة أشيع أن فلانا فعل كذا كما أشاع المنافقون على أمنا الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما اتهموها بما اتهموها به من الإفك فقال الله سبحانه وتعالى ولولئذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين فبين الله سبحانه وتعالى أن الأصل إذا سمعت عن منكر سواء كان واقعا حقيقة أو متهما به صاحبه أن تمسك لسانك ولا تتكلم به إلا إن كنت تنقله إلى من ينكره إلى من ينبه إلى من يقضي على هذا المنكر فهذا أمر آخر ولهم مقاصد شرعية أما أن يكون الإنسان فقط يتكلم عن وجود المنكرات وربما عمل دعاية لها فيقول عرفت عن موقع فيه كذا وكذا ثم يدل أصحابه على الموقع أو ربما دلهم على كلمات أو رموز يدخلونها في بعض محركات البحث وهذا يتحمل آثامهم إن الذين يحبون أن تشيع في الذين آملوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون لذا ينبغي على المر أن يحذر من أن يجاهر بمعصيته هو وماذا تستفيد من مجاهرتك أمام الناس بل حتى لو جلست مع من تريد أن تطلب منه أن يدعو لك بالخير أو التوبة أو الصلاح لا يجوز لك أن تقول له يا فلان ادعوا لي فإني قد فعلت وفعلت وفعلت فتكون ككرسي الاعتراف الذي في الكنائس النصرانية لما يأتي أحدهم إلى القسيس ويجلس أمامه ثم يبدأ يعترف ويحكي له معاصيه وكأنه بين يدي رب يملك المغفرة له والرحمة هذا لا يجوز بل من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستتر بستر الله عليه كما قال عليه الصلاة والسلام والأعظم من ذلك أيها المسلمون أن بعض الناس لا يكتفي أن يفعل المعصية بنفسه فقط كلا بل يريد أن يفعل الناس المعصية مثله فيزينها لهم أو أن يدعوهم إليها فتجد أنه يجاهر بها ويدل غيره عليها وربما مد إليهم علب الدخان أو ربما اشترى لهم التذاكر ليسافروا معه إلى بلدان فيها فجور وخنى وربما أعطاهم أرقام الفتيات وربما دلهم على البنوك التي تقرض بالربا أو شجعهم على أي منكر من المنكرات والنبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ثم قال ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا وقول ربي في ذلك أعلى وأجل فإن الله سبحانه وتعالى يقول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ثم قال ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون يحمل الإنسان وزره يحمل ذنب فاحشته وذنب نظره الحرام وذنب اكره للربا وذنب عقوقه لوالديه يحملوا أوزارهم كامله يوم القيامة ثم قال ربنا ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم ياتون الى اقوام اقل فهما او ربما هم عن المعصيه فيدلونهم كيف يقعون فيها ويبينون لهم ذلك يقعوا في هذه المسية ويقول الله سبحانه وتعالى ولا يحملنا أثقالهم وأذقاللا مع أثقالهم ولا ييسأل النوم القيامة عما كان يفتترون أنسى فلا أنس رسلة وصلت من أحد الشباب ذكر بأن أحد أصدقائه له خبرة في الشبكة العكبوتية الإانترنت فدخل على موقع محجوب. هذا الموقع مختص بالصور المحرمة فإذا اشترك فيه الشخص ودفع لهم أجرة فإنهم يحولون إليه في كل سبت ملفا مليئا بالصور ومقاطع الفيديو الخليعة فاشترك هذا الشاب وصار يحولها إلى جواله ثم إذا جلس مع زملائه جعل يعرضها عليهم فقالوا له من أين تأتي بهذا قال هناك موقع قالوا دلنا عليه قال الموقع صعب أن تفتحوه وأيضا يحتاج إلى رقم فيزا لأجل أن تسدد المال ما رأيكم أنا كلما وصلني الملف أعمل له إعادة إرسال إليكم جميعا فجعل كل واحد منهم يعطيه بريده الألكتروني حتى جمع قرابة المئة بريد لهم ولأصدقائهم ولزملائهم ثم جاء وضعها بعملية أوتوماتيكية عنده في جهازه وصار الملف يصلوا مباشرة من هناك ثم يرسل إلى هذه المجموعة كلها يقول يا شيخ ونحن كلما جلسنا معه جعلنا نضحك ونتكلم عن تلك الصور وتلك المقاطع وهو مبتهج ويرى نفسه قائدا بيننا يقول يا شيخ فلم يمضي ستة أشهر حتى مات الرجل فجأة مات في حادث سيارة ثم لما دفناه وغادرنا قبره مضيت إلى جهازي وفتحته بعد يومين أو ثلاثة فإنما كان يوم السبت وفتحته البريد فإذا رسالة قادمة من بريد فلان فتعجبته وقد مات قال فلما فتحتها فإذا هو الملف الذي تعودنا عليه من ستة أشهر قال فقلت أعوذ بالله ومسحته فلما كان الأسبوع الذي بعده فإذا الملف يأتيني أيضا ملف جديد وإذا هو قد جعلها أتماتيكيا سواء كان حيا أو ميتا نائما أو مستيقظا والله تعالى يقول لإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آملوا يحملوا أوزارهم حيا ويحملها مية عياذا بالله فكان يسألني يقول يا شيخ ماذا نفعل كيف نتصرف قلت راسل الموقع فراسل الموقع قال إن فلانا قد مات ألغوا هذا الاشتراك فأرسلوا إليه يطلبون الأرقام السرية قال يا شيخ ما استطعنا أن نوقفه يقول ولا يزال يا شيخ يصل إلي إلى اليوم تذكرت قول الغزال رحمه الله تعالى لما قال إن من الناس من يموت وتموت سيئاته وتبقى حسناته يموت والسيئات التي أفعلها ربما كانت نظرا محرما أو دخانا أو مسكرا فإذا مات ماتت السيئات مع انقطعت لا تستمر عليه لأن معصيته انقطعت بموته لكن تبقى حسناته كمصحف ورثه أو نهر أجراه أو مسجد بناه أو طفل أو طالب علم أو داعية كفله وعلمه هو مات لكن أولئك الذين كان سببا في الطاعة من بعدهم لا يزال حسناته تصب عليه ثم قال الغزال ومن الناس من يموت وتموت معه حسناته وتبقى سيئاته مئة سنة مئتي سنة تموت معه حسناته ما عند حسنات إلا صلاه صدقه صوم وانتهين ماتوا ماتت الحسنات معه ولم يبقى لكنه أبقى سيئات تبقى من بعده ربما دل أقواما على مواقع محرمة ربما أوقع أقواما في المخدرات هو الذي كان سببا لوقوعهم فيها جاهر بها أمامهم وحكى لهم ما يجد من متعة بها إن صح أن فيها متعة حتى اشتاقوا إليها وقالوا دعنا نجرب مثلك أو ربما أوقعهم في فواحش وسفر إلى أماكن محرمة من كثرة ما يجاهر أمامهم كلما جلس معهم حدثهم عن فتاة تعرف عليها في بلد كذا وعن مكان دخل إليه في البلد الفلاني وعن تخفيضات في الأسعار عند الرحلات والطيران الفلاني فلم يزل يجاهر بمعاصي ويحكي لهم ويزين حتى دعاهم بعد ذلك إليها فمات وتركها وهم لا يزالون بما دربهم عليه وما علمهم وما شجعهم عليه لا يزالون يقعون في هذه المعصية من بعده فهذا مات لكن بقيت عليه سيئاته حتى يكون كما قال الله تعالى وَبَدَى من الله اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ يقف بين يدي الله يوم القيامة فيحاسب على معاصيه ثم يقال تعال لم تنتهي بعد معاصيك يقول يا ربي أنا مت يقول لا لكن فلان استمر لا يصلي لأنك أنت السبب الذي شجعته على ترك الصلاة وفلان استمر مدخنا نحاسبك على كما نحاسبه على معصيته لأنك أنت السبب الذي دعوته إلى هذه الضلالة فلان كان عاقا لوالديه لأنك أنت كنت وتجاهر أمامه بكلامك في أبيك وفي أمك وربما تسب أباك وأمك عنده حتى جراده أن يفعل مثل فعلك ثم بعد ذلك عق فيكون عليك مثل وزره جزاء وفاقا فليحضر المرء أيها الإخوة الكرام ليحضر من أن يجاهر بالمعصية وقوع الإنسان في المعصية أمر ومجاهرته بها أمر أعظم الإنسان وقع في المعصية فتاب والسغفر وأناب إلى ربه وطلب من ربه السماح والعفو فهو أهل أن يعفى عنه كل أمة معافة يعني معفو عنه لكن القضية إذا كان يزيد به الغي حتى يكون مثل يشجع الناس على المعصية إبليس لما وقع فيما وقع فيه من الكفر والضلال بمعصيته وقال الله تعالى عليه وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين لم يقل إبليس يا ربي أنا أستغفرك وأتوب إليك يا ربي اغفر لي تجاوز عني ارفع عني لعنتك اطلب رحمتك لم ينكسر ابليس ويقع ساجدا نادما مستعتبا لم يفعل ابليس ذلك وإنما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعي هذا مع الأسف ما يفعله بعض الناس اليوم يقع في المعصية ثم يجاهر بها ثم يبدأ يغوي الناس أجمعي ويتمنى كما قال الأول لو ودت الزانية لو أن النساء كله النزلين فيزيد عليه الإثم بمعاصر وقع فيها آخر لم يقع هو فيها لكنه كان سببا في وقوعهم فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدنا من المعاصي والآثام ما ظهر منها وما بطن قولوا ما تسمعون وأستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل دم فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على يحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيما لشانه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 أو من خلال غير ذلك الواجب علينا أن يناصح أمثال هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا يفكر مبين ثم قال الله جل وعلا قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا بمعنى أنك تنكر عليه أن يتكلم وأنت أيضا تمسك لسانك عن أن تتلفظ بمثل هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين واذا اردت بعبادك فتنه فاقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين اللهم لا اله إلا انت اللهم أنت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا رحمه لا اسقنا عذاب ولا هدم ولا تخريب اللهم انفع بها العباده والبلاد اللهم اجعلها بلاغا للحاضر والباد اللهم اسقنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا صحا غداقا طبقا مجللا عاما غير خاص نافعا غير ضار نافعا غير ضار نافعا غير ضار اللهم انفع به العباده والبلاد اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم اجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم ارحماك بنا اللهم ارحماك بنا اللهم ارحماك بنا اللهم ادر لنا الضرع وانبت لنا الزرع اللهم سقي رحمة لا سقي عذاب يا حي يا قيوم اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط اليدين بالرحمة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم اللهم اننا نسالك ان تصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال اخواننا في مصر اللهم ول عليهم خيارهم اللهم عنهم شرارهم اللهم اجمع كلمتهم على خيرهم اللهم اجمع كلمتهم على خيرهم اللهم اجعل كلمتهم على خيرهم اللهم ولِّ عليهم أحبَّهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم واصلح أحوال إخواننا في تونس اللهم ولي عليهم خيارهم اللهم أصرف عنهم شرارهم اللهم ولي عليهم أحبَّهم إليك يا ذا الجلال والإكرام اللهم واصلح أحوال جميع الشعوب المسلمة والشعوب العربية في كل البلدان اللهم احفظ عليهم أمنهم اللهم احفظ عليهم أمنهم اللهم وفِّق ناتهم إلى الهدى وفق وفقلاتهم إلى الهدى اللهم اجعلهم رحماء برعاياهم عادلين فيهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم وإنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منه وما بطن يا ذا الجلال والإكرام عباد الله إن الله يؤمر بالعدل والإحسان وإيتي ذي القرب وإنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عظوكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم شكروه على نعمه يزدكم ولذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون